بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على أشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم أجمعين أما بعد مبارك أم لامه انت جمعت معالتي 11 شذ جماد الاول شحن 430 شعه هجريه كم يوم قلت فبراير قلت شحن 10 شمن ميلادي ذا اقدم اقتراص سنحكو درسي كاب اصول الثلاثه بشرح فضيله الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله جميعا بزعب هجره الرسول صلى الله عليه وسلم بزح كم زرغتم وممى بمكه معره كفار قريش قتلهم دلم بدحرزي اب جبل الثور كم تعقبوا ارسبعه زخم دعته الرسول صلى الله عليه وسلم مس ابو بكر الصديق رضي الله عنهم لخز زي كفار قريش تصانا شنو الرسول صلى الله عليه وسلم ابي له ويلم كان زدل يوم تسفه مسقوروصو مالتي انتي كفار قريش فجعلت قريش تطلب النبي صلى الله عليه وسلم من كل وجه وتسعى بكل وسيله ابي له ويلم الرسول صلى الله عليه وسلم كذا يوم جميره نخوتلو مالتي ورب سبحانه وتعالى انحنون قبضي زحسوا وكفار قريش بيد حريز تفلالي ميلاطات ميلا تتقم من رسول الله صلى الله عليه وسلم يخركبو ليدرك النبي صلى الله عليه وسلم حتى جعلوا لمن ياتي بهما أو باحدهما ديته 100 100 من الابل نذس بيزي بلچان غبرولين انت عند حريزو رسول الله صلى الله عليه وسلم عند حريزو ويدمه نخلت يوم مسا بكر الصديق ويدمه نحادوا نرسول صلى الله عليه وسلم وين ابو بكر الصديق زيد ما انت يلوم مالتيو نايزي باللچازي مئتي غمل سبحان الله تغتتي اكمال كم اير النيران كم نفرتي النيران ميت غمل كنو بوين كفار قريش زيد ما انت رسول الله صلى الله عليه وسلم سنا گدن كوتول لهم يلوم سلاذا حسبو زلو ميت غمل حدا سنخو مالتي ولكن الله كان معه ما يحفظهما بعنايته ويرعاهما برعايته لكن رب سبحانه وتعالى مس رسول الله صلى الله عليه وسلم مس ابو بكر الصديق احفظ الله يحفظك ولذلك ابو بكر الصديق رضي الله عنه مس الرسول صلى الله عليه وسلم ا توعظهم زقلوا ا زقلوا برخاتات كيضموا مالتيو بجمال حتى ان قريشا لا يقفون على باب الغار فلا يرونهم فلا ير ير يرونهما تراخى كفار قريش نبزا غارز يا محمد بس سبحان الله مغنياتهم مزوحاتهم اوافرهم ذل بفرس بقمان كل تبرغات كدوس سو ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم ابتا غار ذئاء ابعته بغاظهم كفار قريش تطويلهم ابذبعت تزيه واجروا مريم الله الله وسلم ابتغدوا تكونوا اجرناهم كفار قريش الله سبحان الله واو بكر الصديق خنزيلو تزارب شو قال أو بكر رضي الله عنه قلت للنبي صلى الله عليه وسلم ونحن في الغار لو أن أحدهم نظر إلى قدميه لابصرنا نا اقروا حد قراتهم كابزن كفار قريش انت زريني يا روسي بنينيلو معنا الرسول صلى الله عليه وسلم اتا غدغاد يمزلو لا تحزن إن الله معنا كم ترب سبحانه وتعالى زبله ثاني يسني اذ هما في الغار اذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا كلت أو بكروا رسول الله صلى الله عليه وسلم ابو بكر الصديق رضي الله عنه ثانيه اثنين رب سبحانه وتعالى ن ابو بكر الصديق ازازا ذكرو كلت ام نربي لهم تسجد ثانيه اثنين اذا هما في الغار اتبعتهن كله في الغار يقول لصاحبه لا تحزن الرسول صلى الله عليه وسلم ابو بكر الصديق ثالث او ان الله معنا رب لهم معنا وابكر الصديق ابتوانت ون بخيو ننوبسي كنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كي رخبوا من بخيو او بكر الصديق ما ظنك يا ابا بكر باثنين الله ثالثهما نحن خلتاينا موني سلسينا رب اللند ربكم قلنا انت او بكر ابشر لهم الرسول صلى الله عليه وسلم باتوحدنا ثمتني عام الله وك شوف التوكل توكل الرسول صلى الله عليه وسلم اجرم يرموا له نظم عساكر ما يهم زلو قتلوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن لا تحزن إن الله معنا هذه حقيقة التوحيد حقيقة التوكل على الله كلوا انهم زلو سبع ازن الكات توحيد قديف كازي مخن سبع ازن الكات سنه قديف كازي مخن الكات دعوه السلفيه قديف كازي مخن الدنيا خياديه لكن الثبات الثبات حضره كلهنا كنصنع عدنا ما بدي اذا كل فتن اخر الزمان نريوز لنا معنى اذا شكر رزق النبي الله عليه وسلم شكر حديثهم ولكنه صبر عليه الصلاه والسلام ربين بمساعده الله ابشري ابوكار اندابلو صبري حتى إذا سكن الطلب عنه ما قليلا خرج بدعري اذا بزد اليوم زنابرو بستمر الرسول تو غداه الرسول صلى الله عليه وسلم كبزا بعت زي من الغار بعد ثلاث ليالي شوف ثلاثه ليال قد قد غزو قد ام قديفه قد عليه الصلاه والسلام اذا كل انت يرد عنا صبرنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم متجهين الى المدينة عن طريق الساحل المدينه دماني كيدوم انت ما عرفيو بساحل ابي له بساحل بلد ما كله زي دندس بحر ما ذا البحر ولما سمع اهل المدينه من المهاجرين والانصار بخروج رسول الله صلى الله عليه وسلم اليهم كانوا يخرجون صباح كل يوم الى الحره الصحابه انتي يرم مالتيو كلهم زم انصار اب مدينه زنبرو مهاجرين زنبرو الرسول صلى الله عليه وسلم عن منكدلو ما صلوه ما سمعوه كقبلون كان الرسول صلى الله عليه وسلم مدينه خسب زاتو اينصب يومنا ابتي شافنا مدينه نحنا كون قبولو مالنا اليوم الرسول صلى الله عليه وسلم كخبرو كل شيء نافزا حاره المدينه حره الشرقيه حره الغربية زباله الوقت كل تبو تاعتي حره الشرقيه جهه البقيع مقبره البقيع زله والغربيه دماني عكسنا تو ينتظرون قدوم, رسو قدوم رسول الله صلى الله عليه وسلم معاصم زمصوق رسول الله صلى الله عليه وسلم قوبلوا من رسول صلى الله عليه وسلم وصاحبه حتى طردهم حر الشمس كمون ابو بكر المسالو تبعد سمعهم ورى اما نكدلو ترى اخا سبحان الله تتصبب تتصبب اخيرا تقون أخي مياه حرور برتشو من جزاوتهم تملسوا زيوم مهاجرين اب مدينه ذهجروا كما انتم سب مدينه انصار فلما كان اليوم الذي قدم فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعالى النهار واشتد الحر رجعوا إلى بيوتهم ده لمكن دغيزه تعالى رسول الله صلى الله عليه وسلم نا مدينه قلقلز بلولا عتي قفناي مدينه مالتي جنا خاتو خلوا شعا حرور برتي يعني زي زي بهالحر انا ركتوانتي حاجا اينيرو كازبلة حاجا رجل من اليهود على اطم من اطام المدينة ينظر لحاجة له حاغابزم يهود مدينة يهود نيرمتو انتي بدع ريوم تاغيرو مالتي برخ دندسته ابرخ أب بوتا ديبو ودا اينيرو يرينيو الميم الله ريت بله الله صلى الله عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم واصحابه عليكم السلام ورحمه الله وبركاته فبقى انتهى غطي مو الرسول صلى الله عليه وسلم من الصحابه انتهى قبره ريوه مالتيو مقبلين يزول بهم السراب السراب نبلو وحو ما هي مسلكه ابزبرخاتات حيرتي حفانايتي هرور قالت مريته تسقري يقول لك انا برخات ما يلو يخطب لكن ما يكون حقيق انو وحو حتاي المهم توحو حتاي مسكد بغلص ترى يوه زي يهودي صلى الله عليه وسلم ارحق لي ومالتي مس ابو بكر الصديق اندامص فلم يملك ان ينادي باعلى صوته يا معشر العرب هذا جدكم انتم عرب ماتسيو عرب بحقنا الله تبلوز نبركم الرسول نرسول الله صلى الله عليه وسلم مات حج ماتسيو يلو نغيروهم ابشروهم من يعني هذا حظكم وعزكم الذي تنتظرون ازيد خبرتكم تصبي وزنها بركم كبرت كنركبينا رسول الله صلى الله عليه وسلم اندابكم مش تصبي ينيركم لو ما عاتش مالو يلو نغيرو فهب المسلمون للقاء رسول الله الله عليه وسلم معهم السلاح تعظيما واجلالا لرسول الله صلى الله عليه كل مسلمين رسول الله صلى الله عليه وسلم كخبروهم مرحبا يا رسول الله دابولوا داويوا دابولو مزمم مالتي كان مدينه بغيصا باستعدادهم للجهاد والدفاع دون دونه رضي الله عنه زيدماني الرسول صلى الله عليه وسلم بهوتنا كله خنفديومينا لنا سب سيفينا لهم تبقسون الرسول صلى الله عليه وسلم ولا عند حرج بو عند حرب سيحنا مسكفاره قريش الرسول صلى الله عليه وسلم كنب كنوا قاينه اسلمنا كان نصرنا اين لهم رضي الله عنه فتلقوه صلى الله عليه وسلم بظاهر الحرة ابزاء حره تبها تب المدينه سم المدينه كلهم فلطوائم اب تقبلهم تقى قبا ذو الحج مسجد قباء فعدل بهم ذات اليمين الرسول صلى الله عليه وسلم لصحابه كلهم تقبلهم كل واحد مرحبا يا رسول الله دا بتقبلون رسول الله صلى الله عليه وسلم مدينه دم نور نوره كينه ونزل في بني عمر ابن عوف في قباء اب الرسول صلى الله عليه وسلم يريد مسجد قباء ذو الحج مالتي وقام فيهم بضع ليال جنى ليتتات أب حديرم اب مسجد قباء مدينه خياته كل حج بتقفناي مدينه ام زلول واسس المسجد مسجد قباء دمى شعه سريح من الرسول صلى الله عليه وسلم مسجد قبور اب زي ايلوم ثم ارتحل الى المدينه والناس معه واخرون يتلقونه في الطرقات بدحرزين ابو شت مدينه نداءته ومصوم الرسول صلى الله عليه وسلم اسمه مس ابو الصديق رضي الله عنه قال ابو بكر رضي الله عنه خرج الناس حينما قدمنا المدينة في الطرق وعلى البيوت والغلمان والخدم يقولون الله أكبر جاء رسول الله الله اكبر جاء محمد يا رزي سمدينه مسرعنا يوم سبات ندى ندى يوم نرسول الله صلى الله عليه وسلم سيقبلهم ما لاتي اب من قد تتقبلونا زوم مهاجرين والانصار والانصار اب مدينه زنابر فكلاتهم سن مدينه مستقبلونا اب جزاو قد زنابر مسان الله يسون والغلمان والخدم حتى قلعوت كي كيترفوا وصوم والخدم شكلت كيترفون كي رسول الله صلى الله عليه وسلم قرب يقولون الله اكبر جاء رسول الله يعني قلعد كي ترى فتوقب رب سبحانه وتعالى ان رسول الله صلى الله عليه وسلم فتوقر حتى قلعد فتوق حتى, حتى شكلتيه فتوق صلى الله عليه واله وصحبه وسلم اجمعين نمنتي رحمه للعالمين يقولوا ادكاي ترىوا الرسول صلى الله عليه سلام عليكم يا ام جمر صلى الله عليه وسلم يقولوا ادكاي سلام يا الله عليه وسلم يرد انما دتي كلهم الله اكبر جاء رسول الله الله أكبر جاء محمد اندى بلو تقبيله الله عليه وسلم. ونحن والله نحب الرسول صلى الله عليه وسلم أهل السنه والجماعه السلفيون الرسول صلى الله عليه وسلم كان نفسنان كبولدنان كدقنان نلعن فتوه وحدسبن بخامس الرسول صلى الله عليه وسلم يرئ يمنه قصر الرسول صلى الله عليه وسلم نخري يمنه لكن الحمد لله توحز ذهبنا الحمد لله تسننا الرسول صلى الله عليه وسلم ذهبنا الحمد لله دما دم تسننا ذهبنا والحمد لله ذا السلفيه منهج السلفيه ربي زفلتنا. أنه سب مدينه كلهم تحقصوا مدينه برها بروسو صلى الله عليه وسلم وقلعت كي تروف خمس اقدم استغسكو بروسو صلى الله عليه وسلم قرب الوصيو وقال لهم سبحان الله وهب يا نروسو صلى الله عليه وسلم ما يفتون يوم بالله نحن اول مقدم اهل السنه والجماعه والحبيي كنا الحمد لله انما بارك الله فيكم الشيخ محمد بن عبد الوهاب ناب توحيد ناب سناءو صاوعت غيرو ناب دع والسلفيه ولله الحمد والحمد, والحمد لله كمتي شيخ ابن باز زبولو مالتيو بخيخه من شيخ ابن باز ربي يرحم له وانا من وان سماعكم وبخير يعني الرسول صلى الله عليه وسلم والله نحبه من دا بدا بخي شيخ ابن الرسول صلى الله عليه وسلم عيت فتون يخص زبولنايلو بخي يعني حقيقة الرسول صلى الله عليه وسلم ده غير فتناس ان من مخلوقنا غفته اعظم مخلوق الرسول صلى الله عليه وسلم كبر رسول الله صلى الله عليه وسلم زعبي مخلوق الا ونحن والله عظيم لو في وقته وفي عصره لفديناه بمالنا وارواحنا وابدالنا الرسول صلى الله عليه وسلم فديناه حبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وان شاء الله رب سبحانه وتعالى بزاد دعوه سلفي ان قبر ازلنا بالذ استقامه على السنه ان قبر ازلنا رب سبحانه وتعالى شفعنا الرسول صلى الله عليه وسلم يهدنا اتي فتوتنا الرسول صلى الله عليه وسلم ان اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم مستخط له طره حضره الرسول صلى الله عليه وسلم نكته كان بدعه و حق صلى الله عليه وسلم زي قبره اين قبر سلازي ازيتي فتوتنا الرسول صلى الله عليه وسلم رب سبحانه وتعالى قياما معلتيك اللهم يغنا قياما معلتيك اللهم يغنا كبر رسول الله صلى الله عليه تحوض الكوثر ربي هب لنا تحوض الكوثر نسيت يقبر لنا رسول الله وسلم ربي هب لنا اب جنان والله فتنا منى سنانا رسول الله وسلم تختلنا ان ربي خاتمانه تسبقوا سبح له سبحانه وتعالى اب جنان الله صلى الله عليه وسلم لكن كي را انا يوم امنا كي را انا يوم فتينا يوم والحمد لله ازن زمان دحر تابعين دحر تابع تابعين مزينا ابزين اخر الزمان لكن رب سبحانه وتعالى اب جننا مصراص صلى الله عليه وسلم يحشرنا رب خاتمان يسبقوا رب سبحانه وتعالى خرط جنه الفردوس الاعلى ذاته وربي اكبرنا ندابلكم ابزا فطول بال ساعات اخيره سلال لا اكتفي بهذا القدر هذا صلى الله وسلم مبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم أجمعين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته